أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم من لقوم تنزيل آياته عربيا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ب شركه ي ا ونذيرا فأعرض أ ث ر م فهم ل ا يسمعون و ق ا ل و قلوبنا ا في أ ك ن مما ت دعويه ن إ ل و ف ي آذاننا و ر ومن ب ي ن ن ا و ب ي ن ك ح ج ا ت م ع م ل إ ن ن ا ع ا م ا و ن قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا, فاستقيموا اليه واستغفروه وويل د للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر ن غير ممنون قل أ انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين 「そして私たちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちはこの世を変えたのですが私たちは私たちはこの世を変えたので ا فقال لها و ل ل أ ر ض اتيا ط و ع ا أو ك ر ه ا ق ا ل ت ت أ ي ن ا طائعين فقضاهن س ب ع س م ا و ت ف ي يومين و أ و ح ى في ك ل س م ا ء أ م ر ه ا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 و ذ ل ك م و س و م ه النابلسي ذ ي ظ ن ت م بربكم ر أ د م ف أ ص ح ت م من ا خ ا ر ن فإن ف يصبروا للعلوم ن ا ر مثوى ه م وإن ي س ت ت ا ل م ن ق ا قرناء فزينوا ل ه م م ا م ي ن أ ي ي د ه م وما خلفهم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 فلنذيقن ق ا ا ل ذ ي كفروا لا تسمعوا لا ل ه ا القرآن ا ل و و ف ه لعلكم تغلبون ل ن ف ي الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و أ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين ك ف ر و ا ر ب ن ا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض للعلوم ا ا ن من ج ج ن والإنس ن الاسلاميه ي ن ن ربنا قالوا ا ل ل ثم ا س ت ق ا م ا ن ز ل ل ي ه م ا ل م س ا ى ألا ت موسوعه ا النابلسي ل ل ا ل و ا ر ب م الاسلاميه ا ل ه ت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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا أ بالجنه التي كنتم توعدون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 「私の思い出は何でもいいです」 ولا ت س ت و ي ا ل ح س ن ة و ل السيئة ا د ف ع بالتي ه ي أحسن ف إ ذ ا ا ل ذ ي ي ب ن ك وبينه ع د ا و ة كأنه و ل ي ح م ي م وما ي ل ق ا ه إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و م ا ي ل ق ا ه إ ل ا حظ ع ظ ي م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 إ ن الذي أ ح ي ا ه ا ل م ح ي الموتى إ ن ه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن النار من أفمن النار لا آملا القيامة يلقى يلقى في في خير يأتي يوم في خير أم من يأتي يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أم م ن يأتي ي آمنا و م القيامة م ع ل و ا ما شئتم إ ن ه ب م ا ت ع م ل و ن بصير إن ا ل ذ ي ل ك ع ل و م ا ل ا جاءهم وإنه ل ك ت ا ب ع ز ي ز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 ليقولن هذا لي و هذا م ا ا أظن ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ئ ن رجعت إلى ر ب ي إن ل عنده ل ل ح س ن ف ل ن ن ن ب ئ ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب م ا ع م ل و ا و ل ن ن من ذ ذ ي ق ه م ع ا ب غ ل ي ظ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 من ل ه الدكتور م أ م د راتب النابلسي ط